<تصفيق> بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس القامس والأخلاق وآدام والعلم الشيخين أبي عبدالآلى وقريبا محمد بن عثمان المصر حزب الله الله تعالى ونفع بعلمه وكان هذا في جنة القميد الرابع من شهر ربيع الأول في العام الحجر الثلاثين بعد الأربعمائة والألف النجرة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتمي وخير الأنبياء والمرسلين. محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد انتهينا في آخر مجلس من ذكر ما تيسر من حد من حد الزهد وذكرنا أقسامهم وما يتعلق بها على ما ذكره ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى وانتهينا إلى الورق وثم فرق بين الجهد والورع وقد أخرج أبو بكر المالروبي رحمه الله تعالى كما في أول كتابه في الورع عن, عن الإمام أحمد أنه ذكر أخلاق الورعين أو ذكر عنده أخلاق الورعين قال اسال الله ان لا يمقتنا واين نحن من هؤلاء ثم سئل هل للورع حد يعرف فقال ابو عبد الله لا اعرفه ان لا اعرف حدا من الورع. ثم ذكر ورع عثمان عثمان بن زائدة وكان من العباد من العباد القراء من أهل الكوفة وهناك من أهل العلم من حد الورع يعني ذكر له حد هؤلاء حسان بن ابي سنان اخرجه عنه ايضا ابو بكر المروزي في كتابه الورى عن هشام ابن حسان قال قال حسان ابن ابي سنان ما ايثر ما ايثر الورى أو قال ماذا ودت شيئا أي من الوراء فقال قال هشام وأي شيء هذا قال إذا رابني شيء تركته إذا رابني شيء تركته وقد علق البخاري قول حسان هذا في صحيحه فقال قال حسان ابن ابي سنان ما رايت شيئا اهون من الورع دع ما يريبك الى ما لا يريبك تبقى وحده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في مجموعة فتاوى في المجلد العاشر ومتعلق بعلم السلوك <تصفيق> نقرأ كلامه بطوله لأهميته في بيان هذا قال في ذكر الفرق في ذكر الفرق بين الزهد والورع الزهد خلاف الرغبة يعني يقال فلان زاهد أي ذاهب في كذا وفلان راهب فيه والرغبة هي من جنس الإرادة فالزهد في الشيء انتفاء والإرادة له الزهد في الشيء انتفاء الإرادة له أما مع وجود كراهته نعم مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهه بحيث لا يكون مريدا له ولا كارها له وكل من, وكل من لم يرغب في الشيء ويريده فهو جاهد فيه وكما ان سبيل الله يحمد فيه الزهد فيما زهد الله فيه من فضول الدنيا فتحمد فيه الرغبه والاراده لما حمد الله إرادته والرغبة, والرغبة فيه إلى أن قال وإنما المقصود هنا تميز الزهد, تميز الزهد الشرعي من غيره وهو الزهد المحمود وتميز الرغبة الشرعية من غيرها ويا الرغبه المحموده كثيرا ما يشتبه ما الجزود بالكفل والعذل والبطاله على الاوامر الشرعيه وكثيرا ما تشتبه الرغبه الشرعيه بالحرفي بالحرف والطمع والعمل الذي ضل الله سعي صاحبه فهذه حدود وهذه فروق شرعيه لم ينبغي ان ينتبه اليها طالب العلم الفرق بين الزهد وبين الكسل والعجز الزاهد ليس كسولا وليس عاجزا كما قد يظن البعض وكذلك الفرق من بين الرغبة دي. التي الرغبة الشرعية المحمودة الرغبة فيما رغب الله فيه نعم بين الطمع والحرص الحرص المذموم، الحرص على الدنيا الحرص على على ما لا يرضاه الله عز وجل نعم ويميل هذا ما قاله الشيخ الاسلام قبل هذا الكلام حيث قال ولهذا كان أساس الطريق الإرادة كما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداية والعشي يريدون, يريدون وجهه وقال تعالى ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فألك كانت عيون مشكورة ونظائره متعددة كما رغب في الزهد <تصفيق> وذنى ضده في قوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم, نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك <تصفيق> الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وقال تعالى الهاكم التكافر وقال وتأكلون التراثة اكلا لما وتحبون المان حبا جما وقال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد والخير هنا في هذه الآية المقصود به المال آه. وقال تعالى انما حياه الدنيا لا يهم ولا هم ولينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد في اخر الايه هذا باب واحد فهذا كما يتعلق بالفرق بين الزهد والرغبة والفرق بين الزهد الزهد الشرعية المحمود وبين ما يلافيه والفرق بين الرغبة الشرعيه المحمودة وبين الرغبة التي ذمها الشرع وأمنى الوراء فكما قال شيخ الاسلام بعد ذلك هو اجتناب الفعلي واتقاؤه بعد ان بين الزهد وحده اراد ان يغفل حدى الورى عن الزهد فقال هو اجتناب الفعلي واتقاؤه والكف والامساك عنه ويعود الى كراهه الامر والنصره منه والبغض له وامر وجودي ايضا الى ان قال فيتلقى اي في مما سبق أن الزهد من باب عدم الرغبة والإرادة من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه نعم وأن الوراء هو من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه وضح الفرق يعني الزهد ويتعلق بعدم الرغبه وعدم الاراده فيما ذهبت فيه انك لا ترغبه ولا تريده ولذلك ذهبت فيه وأما الورع فيتعلق بالنفره والكراهه بانك تكره ويكون عندك نصره من هذا الذي انت تورعت عنه وقد لخص ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى هذا في كلمات يسيره في طريق الهجرتين حيث قال حقيقه الزهد قم ان تجهد فيما لا ينفعك ان تجهد فيما لا ينفعك وحقيقه الورى ان ان تتجنب ما قد يضرك هذا بيجاز <تصفيق> ويظهر هذا المعنى لما نذكر المعنى اللغوي للورع فالورع كما قال أبو الحسين أحمد بن فارس في كتابه مقاييس اللغة الألواه والراء والعين اصل صحيح يدل على الكف والانقباض يدل على الكف وعلى الانقباض منه الورع العثة وهي الكف عما لا ينبغي الكف عما لا ينبذي والورع آه والورع أيضا في المعنى اللغوي يأتي بمعنى الرجل الجبان وورعته أي كففته تقول ورعته وأورعته أي كففته آه فمعاني الورع تدور على الكف على الكف وعلى الليوكباب ان تكف عن الشيء وأن تنقضب عن فعله وجاء في القاموس المحيط للسيروس آبادي أنه قال الورع التقوى الورع التقوى وايضا قال ابن الأثير رحمه الله تعالى كما في النهاية في غريب الحديث في مادة الورع قال الورع في الأصل الكف عن المحارم الكف عن المحارم والتحرج منهم أو الكف عن المحار والتحرج منهم يقال ورع الرجل يريع بالكسر ورعا ورعة ورع الرجل يريع ورعا ورعة ورعة بالكفر الراء فهو وارع فهو وارع فهو <تصفيق> وارع ومتورع من كذا ثم استعير للكفة عن المضاح والحلال آه طيب موطن الشهد ثم استعير للكفة ثم استعير من الكف عن الحلال والمباح وذكر امثله كلها تدل على أن معاني الورع كما ذكرنا أو على أن معنى الورع يدور على الكف كما بين ابن فارس في معجمه وأيضا أخرج الإمام أحمد معذرة أخرج أبو بكر المرودي في كتابه في الورع مثل صحيح عن عن بكر عبد الله انه قال من فره ان ينظر الى اعلم رجل ابركناه فلينظر الى الحسن اي الحسن البصري ومن اراد ان ينظر الى اورعي رجل ادرك في زمانه فلينظر إلى محمد بن سيرين انه لا يدع بعض الحلال تاسما اي انه كان يترك شيئا من الحلال خوفا من الوقوع في الاسم وهذا يعتبر تعريفا للورع كما بينه ابن كثير في النهايه ان الورع هو الكف عن الحلال او عن شيء من الحلال وزاد هذا الاثر المعنى بيانا بان المتورع هو الذي يترك بعض الحلال خوفا من الوقوع في الذنب وهذا خلاف الزهد هذا بخلاف الزهد الزاهد يعني اذا تركك المرض حلالا لا يقال هذا إنه من الزهد إنما الزهد الأصل فيه هو الزهد في الحرام والزهد في المكروه ويدخل في هذا الزهد في الدنيا أن يذهب في شيء من متاع الدنيا وزينتها نعم ولكن الورع الذي يفرق الورع عن الورع وأن يترك شيئا مما أحله الله خوفا من أن يقع في الإثم المعصي ويوضح هذا أن ابن سيرين أيضا كما أخرج هذا أبو بكر المروزي أنه قال كان مما يقال للرجل إذا أراد أن يسافر في التجارة اتق الله واطلب ما قدر لك من الحلال فإنك إن طلبتهم من غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك وعن ابن عون أنه قال كان محمد اي المسيرين يكره أن يشتري هذه الدنانير المحدثه يقصد الدنانير المخدثة التي قد ضرباء الحجاج كانت تسمى بالدنامير الحجاجية وكان يكره الضراهم التي عليها اسم الله كان يكره يتعامل بها طوى الرغم وقال يوريس ابن عبيد ما اهم رجلا كذبه حتى فاهمه اين يضع درهمهم وهذا من الورع يعني ويهتم للكسب من اين يكون كسبهم ثم ايضا يهتموا اين يضع هذا الكسب اين يضع هذا المال هل يضع, هل يضع, هل يضع هذا المال في محل الله ام لا وهذا من اخلاق الورعين ولذلك ولان محمد بن سيرين كان من المشهود لهم بالورع وصى انس بن مالك فيما اخرجه هنا أبو بكر المرود يعني هشام بن حسان أوصى أن يغسله محمد ابن سيرين ولما مات انس وجاءوا إلى محمد وجدوه محبوسا في السجن قالوا قد استأذن الأمير أي أن تخرج كي تغسل أنسا فقال محمد ابن سيرين إن الأمير لم يحدثني انما حدثني الذي له علي الحق قد اختلفت الروايه في السبب الذي من اجله حبس ابن سيرين قيل انه كان قد اشترى زيتا باربعين الف درهم ثم وجد في احدى الجرار التي بها الزيت فارا ميدا قد سقطت فيه فظن ان الزيت كله قد اصيب بهذا ألقى الزيت كله وكان قد يعني لم يسدد ثمنه فحبثه صاحب الزيت وقيل انه اشترى جارية من امرأة فلم قبض ثمن الجارية أنفقه فعادت الجارية إليه مرة أخرى واشتكت إليه ما تعانيه من ظلم هذه المرأة فأبقاها عنده فشكته المرأة وحبسته الشاهد أن ابن سيرين كان من الذين يضرب بهم المثل في الوراء وكان يترك شيئا من الحلال تأثما من أن يقع في الحرام نحو ما جاء به المثل في أنه ألقى زيتاً باربعين ألف درهم وكان يتاجر في الزيت لما وقعت فأرة أو ماتت فأرة فيه في بعضوه واحدة فقط خوفا من أن يكون هذا أصاب الزيت كله فيبيعه شيئا يعني قد صار مخرما الشاهد أن أن الورى ليس بالأمر الهين، ولذلك لما ذكر الورع عند الإمام أحمد كما بين هذا أبو بكر في أول كتابي قال أو أين نحن من أخلاق الورعين يعني أحمد وكأن أحمد رأى نفسه ليس أهلا لأن يكون من الورعين هو إمام إمام أهل زمانه وما قيل عن احمد من الزهد لا يخفى على احد بل من الورى فكيف لمن في هذا الزمان اين نحن من اخلاق الورعين نسال الله يغفر لنا ويرحمنا فالورع بركه الله فيكم لا يتاكد بلا شك إلا لمنحقة الزهد أولا يعني من لم يذهب في الحرام كيف يتورع عن الحلال يعني من لم يذهب في فعل الحرام الواضح البين كيف يتورع أن ترك بعض الحلال الثمن نحن بلا شك أحوج ما يكون إلى أن نربي أنفسنا كطلبة علم على الزهد الزهد المحمود كما بينا كما بينا في المجلس السابق ليس معنى الزهد أنك تتحلل من الدنيا بكل ما فيها هذا ليس هو الزهد المطلوب انما الزهد المحمود أن تنزع الدنيا من قلبك فلا تتعلق بها ولا تعمل من أجلها وأن تذهب بداهة في الحرام ثم فيما هو من المكروهات وأن تزهد في حطام الدنيا آه. لا بأس أن تكون الدنيا في يدك أو أن يكون شيء من الدنيا في يدك لكن لا تكون في قلبك آه. ونحن إلا من رحم الله مصابون بهذا لا أنزه نفسي ولا أنزه غيري عن هذا الدنيا في قلوبنا إلا من رحم الله فنصلا أن يتولانا برحمته إذا حققت هذا الزهد سهل عليك بعد ذلك أن تحقق الوراء أن تترك بعض الحلال تأثمًا أي خوفا بارك بارك. من إذا آه مبارك الله ليكتب الصور من أراد أن يفعل فليكتب صور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 يعني أنت لأني إذا زهدت في ما لا ينفعك تزهد فيه لماذا طلب للآخرة وهذا واضح من اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن انت تريد أنت تريد الآخرة بزهدك في ما لا ينفعك من الحرام أو من المكروه أو من غير ذلك أنت زهدت في ما لا ينفع تزهدت في فضول الكلام أن تذهب في فضول الدنيا أن تذهب في فضول الطعام خوفاً من أن يعطلك هذا عن السير للآخرة نعم أسوأ الثاني ما هو تفسير قول الله تعالى <تصفيق> وأما الجناو فأراد أن يقتل وأما الجناو فكان لهماين يقصد فأراد أن يقتل فقالوا ما معناه ذلهم الإرادة هنا في جزء الآية في سورة الكافر يقصد هذين الغلامين وكما بيّن شيخ الإسلام المتأمّي رحمه الله تعالى حينما تعرض لمسألة المجاز والحقيقة في كتاب الله وأثبت وانتصر للقول الذي قاله والذي عليه السلف أنه لم يعني يخد السلف في مسألة المجاز وإنما الاصل في كتاب الله الحقيقه الاصل في كلام الله بل في لغه العرب ان الالفاظ تحمل على حقيقتها ليس هناك ما يسمى بالمجاز لا في القران ولا في لغه العرب وانما قسم هذا التقسيم اهل الكلام من المعتزله والاشعره <تصفيق> ف المتكلمون قالوا ان الاراده هنا هي على سبيل المجاز ولكن أثبت شيخ الاسلام ان الاراده هنا على معناها الحقيقي فلا غضابا ان يوصف الجماد بالاراده فلكل اراده الحي المخلوق له اراده تناسبه وكذلك الجماد هذا له إرادة تناسبه فالإرادة على معناها الحقيقي في لغة العرب ولكن تختلف على حسب المريد تختلف على حذب حال المريد فكما أن الله عز وجل له الصفات قد يشاركها المخلوق فيها من ناحية المعنى ها الله عز وجل له الصفات التي تليق بجلاله وكماله والمخلوق له الصفات التي تليق بضعفه وعجزه وكذلك قد يوصف الجماد بصفه يشترك فيها مع المخلوق الحي ولكن هذه الصفه تناسب هذا الجماد وهذه الصفه تناسب المخلوق الحي وكما جاء فيه قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فأثبت التسبيح للجمادات أن تسبح كيف هذا؟ لا ندري فمنذي أولى أن يكون لهذا الجدار إرابة ولكن هذه الإرابة يتناسب خلقه فالاراء في الايه على حقيقتها لا مجاز لا مجاز في كتاب الله عز وجل لا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم